أقول بالله يسقوني قولي بسم الله يا الله مالك الرحيم هذا الموت الكايه تسير الميم نعمل الله الله الله المورد نحوناك وعليك اغنذقطبوا او الىيك نقود الله الله الله الله أحسن القطط بما أوهينا o idi bu بسم الله الرحمن الرحيم أليس الزامر تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا ساتر يا ساتر يا معلومه يوم كيذا بالمميت صيد صيد يقول لقص عليك أحسن الخصص أهلا وسهلا مسعود تعال تعال احسن القصص بما الله اكبر <تصفيق> <تصفيق> نحن نقص عليك أرسل